بسم الله الرحمن الرحيم نور والقلم وما يسقون ما أنت بنعمة ربك المجنون وإن لك الأجرى غير ممنون إنك لعلى خلق عنهم فستبصرون بصرون لأليكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكببين واجدوا تدهن فالذنون ولا تطع كل حلاف مهين هم نازم الخير معتد أثنين عطل من بعد ذلك زنين أن كان ذا يوم وبنين إذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الأولين سَلَسِينُ عَلَى الْحُورِ إِنَّا بَلَوْنَا كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَسَمُوا إِلَّا قَسَمُوا فَكَا هُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَ كَصَيْرَمٍ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَن يهدوا عَلَى إِن كنتم اللَّهَ دَحْنَا هَذَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ اسْمًا وَوَضَعْنَا عَلَى حَوْضٍ أقول لكم لولا تسلحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على الضعية بعض لابون قالوا يا ولنا إنا كنا طابين اسَأَرَ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَادِقُونَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَادِقُونَ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ أكبر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ المتقين عند ربهم جنات النعيم فَسَنَجْعَلُ الْجُثְمَنَ مَنكًا مُجَرَّمًا مَا كيف أم لَكُمْ كَلَّفْتُمُوهُ وَأَلَمْ يَكُنْ كِتَابٌ فِيهِ فَتَكْرِمُوهُ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَقْنَطِرُونَ أَيْنَا مَنْ عَلَيْنَا ذَالُبَةٌ كِنَا يَوْمِ الْقِيَابَةِ إِنَّ وَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ أَمْ لَهُمْ شركاء هل كانوا إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساكره ونبعه لغل السجود فما يستطيعون خاشعة أبصار تذهبون بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فدعوني ومن بهذا فنستدرجهم من حكم لا يعلمون لهم إنك الجدّ مك أن, أن تسألون أجرا فهم من نور مُسْحَلُون ان عيدهم الغلطه هم يكتبون الله فاصب بما الحكم بين طواك كوا وهو لولا أن تباركه نعمة من ربه لنهد بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه من الصالحين إِنَّ كَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُسْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِ لَمَّا, لما سَمِعُوا الذِّكْرَ يَقُولُونَ وَمَا هُوَ